إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونأذر بالله من شرء أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يديه شار ولا مججلة ومن قليل فلا آليلة وأشهد أن الله لا أهل الله وحده لا شريكا وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها المن آمن لك الله أحفظ خاصة. ولا جموتن إلا وأنت المسلمون يا أيها الناس استفروا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدا وخلق منها ترجعا وفهم منهما لله الشفير ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنتقوا الله ربونه قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان ذا ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشو الهموم مدفاتها وكل مدفثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في نارهم الله حق ولا تنجن إلا أنتم مسلمون صديقوا صالحا ما تعملون بأخواتكم تعافوا بذات الله خيلكم أجمعوا ولا تبكرموا اتقوا الله فإن تقوى الله خدموا من كل شيء ولست من تقوى الله خدموا اعملوا لآخرتكم فإنه من عمل لآخرته كفاه الله أمر الدنيا الله نور سيروا على قومه من في الله الكريم وعلى الذين تكون باذغوا اجلكم باعمالكم ابداعا ما يلقى ما يرجون فقد جددتم وخرجتكم كونوا كقوم من اصحاب الفيل فانتفخوا واعلموا ان الدنيا ليست لكم في دار بعد ما عند الله ولداه الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعفلون أمسكوا ألسنتكم في القطوب والمحن في المنتهي المات والبتن فإنه ما شيء أحوز بطول سجن من رسال فهو الذي يريد العبل المهان وتسوقه إلى البلا والظلمات الحوالي أمسك عليك لسانك وليزعك بيته وَذِكْرَى عَلَى خَطِيئَتِكِ سَجِلَ الْجَلْمُخ أَوْ يُكَلِّمُنَا بِعَلَامِخِهِم أَوْ عَلَى وُجُوهِهِم إِلَّا عَطَاءُ أَجْنَتِهِم لَن يُجِيءَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْهَوْلِ شُغْلُكَ بِمَايِدِكَ إِذَا دَعَيْنَا لَكِ فَنَهَا عَنْ مَجْهَا ذَكْرُ الْمُجْتَزِ ذُنُوبًا وَعُيُوبًا انَّ جَهْلَ الْخَضَرِ يَذْمَنُهُ ثُمَّ يُدِيرُ تُغْنِ الرَّحْمَنُ وَيُغْشِي الشَّيْطَانُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدْرِي بِخَضَرٍ سَمِعْتَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ لَوْ كَانَ قَوَادَهُ أَوْ لا إنه الله لا عجر فإنه مانع قناعكٌ وجد له على سوره ومزاره أدناراً وأديالاً او جرساً الله خيار عباد الله الذين إذا ذكرواه أو إذا خيار عباد الله الذين إذا رضوا ذكر الله شتان بين هؤلاء و الهدى لله وكفاء والصلاة والسلام على الممي المصطفى ورسول المجدبى وعلى آلهم أخياء المجدبى وصحبهم لقضاء المجدبى فانتبعهم إذا يرد حشد والنين عما بعد فإياكم وهؤلاء المغرضين الذين نهجوا أعراض المسلمين واستباه رمتهم فارقوا جمعهم وشتدوا جمعهم ففي المطار ومسلم عن أبي مكرت رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صفتك في الحجة الوداء إن جماءكم وأنوالكم وأعراضكم حرام عليكم تحرم في جومكم هذا كيف شهدكم هذا كيف لكم هذا ألا هل بالتغسور إيه الله فلقد ذلغ رسول الله وما استجاب هؤلاء وعلى وتوعل رسول الله وما أدعن هؤلاء وعلى وتوعل رسول الله صدقه عليه وسلم وما توعلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في طضاره من حديث ثوابه عازف رضي الله تعالى عنه أرخباء يدعون بابا ارجفا اثنان ويدعون بابا اجناها كاذب يا كاذب يغوي في عرض امنيه المؤمن فالم يا صاحب الخطب صفحه الهابطه اينذا ما شربوا وايا من تابعه على قولهم اينذا مذهبوا أن استعدالكم لأعراض المسلمين أشد عدى الله من أن تزلوا بأمها لكم الربا, الربا سبحون حوبا أي سبوها كمساء الرجل أمه وإن أرضى الربا عرض الرجل المسلم هو أبو داود عن أن أنسي ماركا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غري جبير روع على اقوام لهم اظال من حاز يغيثون بها حضورهم ونهابهم فقل وما هذه يا جبريل قال ها هم الذين يأخذ سوء الذين يأخذون الذوم الناس ويظاؤون في اعراضهم بعد هذا عذاب الله من مستعجل حتى بعد هذا منذجر حتى لقد اسمعت لنا جيد حيا ولا في اللهات لمن دوناتي اللهم وفقنا لما تحب وترضى واقمنا وامنا لمن ليس بالتقوى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واخذ من الله وفينا نذبي وتبوأ اللهم وفقنا في قضاء وفي الصدق والعمل اللهم وفقنا في قضاء وفي الصدق والعمل اللهم اجعل هذا البلد آمنا للمؤمنين شفاء الرفا والجائر منا المسلمين اللهم امننا في الظالمين اللهم آمنا في أوصالنا وأضلح أخيمتنا وموتة منورنا اللهم اجعل إذا لنا من قافك واتقاك واتبع للغاية يا رب العالمين اللهم جللنا البتان ما ظهر منها وما فضل اللهم اطلع على مكمه وعلى آل محمد كما صديت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحوز مجيد وذلك على مكمه وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيث مجيد